Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 7 Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve izâ semi'mâ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 فأنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما غادوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُآخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّوْبِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُآخِذُكُمْ مَا عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسبته أو تحرير رقده، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذَلِكَ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 110. باحفظوا أيمانكم 111. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا مَا الْخَامِرُ وَلَا الْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنما يليل الشيطان أن يقع بينكم العذابة بل في الخمر والميسر فيصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تهور فأطيعوا الله فأطيعوا الرسول فاحذروا فإن تبليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات هناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا فالله يحب الحسنين، يا أيها الذين آمنوا لا يبعونك الله بشيء من الصيد تناده أيديكم فرماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فَمَنِ اعْتَدَى ذَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَأَن تُبْحُرُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُمْ تَعْمِدَنَ ذو قرص من مثل ما قتل من النعم يحكم به سبع عدد منكم هدا يم بالغ الكعبة اذ مساكين أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامٌ مَسَاكِينَ أَوْ عَلْهُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَثُلْقَ بَبَالَ أَذْرِهِ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِذْهِ فَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَانٌ 119. يحل لكم صيد بحر بطعامه متاعا لكم وللسيارة فعرم عليكم صيد بر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه جعل الله الجعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائب ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فأن الله الله بكل شيء عليم. <تصفيق> اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.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 قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيلة ولا حام ولا كنا 111. لكفروا يفترون على الله الكذب 112. وأكثرهم لا يعظمون 113. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 114. بإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بيلكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ثبا 129. ذَبَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَدْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ نُصِيبَةٌ مَوْتٌ تحبسنهما من دع الصلاة فيقسمان بالله إعتبة لا نشتري به ثمن ولو كان ذهب ولو كان ذهب ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْهِ أَمَّهُمْ أَسْتَحْقَاهُ إِثْمًا فَأَخَرَى يَوْمًا مَقَامَهُ مَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحْقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ 113. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين 114. ذلك أبنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن حَتَّى ايمَانٌ بَعْدَ ايمَانِهِمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا اللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا جِبْتُمْ قَوْمِي لاَ علم لنا إنك أنت علام غيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك إِذْ والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ كِتَابًا فَمَا لَكَ تَنْسَىٰ ذِكْرَ رَبِّكَ فَتَنْسَىٰ إِنَّ النَّسِينَ يُغْنِي بإذني عَنْهُمْ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طيرا بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَتْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَمَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ 111. قَالَ قال الحباريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتغوا الله إن كنتم مؤمنين 112. نريد أن ولمن هبت أطمئن قلوبنا بنعلم أن قد صدقتنا ولا يكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم الله مرتنا أنزل علينا مائدة. السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك فارجغنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن عذبه لا أعذبه عذابا لا من العالمين 110. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى من دون الله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 ما أنت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما ذنت فيهم فَلَمَّا تُوُفّيتَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّطِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِذ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَرَفُّ لَهُمْ فَإِنَّ نَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ الصِّدْقُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضي اللَّهُ عَنْهُمْ لَذَرُوا عَدَ عنه ذَلِكَ فَأُذِنَ لَهُمْ عَظِيمٌ لِلَّهِ مُنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الهلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل سَمَّنَ عِندَهُ سُمَّأَنْتُمْ تَمْتَرُونَ فهل الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم مَا تعلمون وما تأتيهم من آية من آيات ربك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 من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم فأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من دعهم قوما آخر ولو نزلنا عليك كتابا فيه قرآس فلا مسهو بأيديهم قال الذين كفروا إن هذا إلا سح. فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه عجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، فلقد استهزأ برسول من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قلسيرو في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض بهو يطعم ولا يطعم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 قل أي شيء أكبر شهاده وللله شهيد بيني وبينكم فأوحى إلي هذا القرآن لإنذركم به وَمَنْ بَلَوَ أَإِنَّكُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّمَا مَعَ اللَّهِ آلهَةٌ أُخْرَى لَا أَشْهَد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أن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 أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ذا الله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم فضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم ذكر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا ويجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه فإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ نقفوا على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل فلم ردوا لعادوا لما نهوا عنه 117. فهم لكاذبون 118. فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 119. ولو ترى إذ بغفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 111. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 112. قد خشر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها فهم يحملون أفزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب مله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعظمون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإن 119. لهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 110. ولقد كذبت أسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فأوذوا حتى أتاهم نصرنا 111. ولا مبتل لكلمات الله فَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ النُّسَمِينِ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نفقا فِي الْأَرْضِ أَم سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُنْتَهَى يَدْعُونُ اللَّهَ خَوْفًا وَطَمَعًا يُجْعَلُونَ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 تَجْرِي فِي الْأَرْضِ طَائِرٌ يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا بِمَنْ أَمْسَكَتْهُ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبك في الظلمات من يشأ الله يغلمه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم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 ولقد عرسنا إلى أمم من قد لك فأخذناهم بالبحث إلى الوراء إلى علهم يتورعون فلو 117. بأسنا تضرعوا ولكن قست, قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعمدون 118. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخلناهم دغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم لقتم على عقولكم من إله غير الله يأتيكم به أنظر كيف نصرف الآيات ثم هم قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ دُونَهُ تَأْوُهْرَةٌ أَوْ جَهْرَةٌ أَنتُمْ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ عَذَابٌ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ إِنَّا أَهْلُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنَ الله وَلَا أَعْلَمُ وَعِبَ وَلَا أَغُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُنْحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ لَيْسَ لَهُم مِّن جُنْدِهِ بَلَاءٌ وَلَا شَفِيعٌ ۖ لَّعَلَّهُمْ يتغون ولا تعُدِ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فانتظر عودهم فتكون منآم وَكَذَلِكَ فَتَنَّ ذَعْضَهُمْ بِذَعْضٍ يَقُولُ أَهَاءُ لَا إِمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَائِنَةٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ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 من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده بأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجربين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 وَمَا كَذَبْتُ بِما عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَغُصُّ الْحَقَّ وَذَلِكَ خَيْرٌ فَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَوَيْن أَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فالله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح غيب لا يعلمها إلا هو فيعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين فَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمْ بِالْلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالْمَهَارِسِ مَا يَبْعَسُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى جَلُّ ثم إليه مربعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الغاهر فوق عباده بيرسل عليكم حفظة 119. حتى إذا جاء أحدكم الموت تبفته رسلنا وهم لا يفرطون 110. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 111. قل من مات البد والبحر تدعونه تضع وخفه لئن أجا من هذه لذكرنا من الشاكرين قل الله ينجكم منها ومن كل كرب ثم آتون تشركون قُلْ هُوَ ٱلَّذِى قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَضَعَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ, من تحت أرجلكم أو يُلْبِسَكُمْ شَيْءً وَإِن يَغْزُكُمْ يُسْلِمْكُمْ ۚ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكير لكل نبأ مستقر تعلمون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 وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله بلي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها مُنَّا إِكَالَذِينَ أُبْرِزُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَعَاعُ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا فَلَا يَضُرُّنَا بَنُرَدٌ على أعطابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن نَحْمدُ اللهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمِنَّا لِمُسْلِمٍ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ فَخُفُّوا فِي الصُّورِ عَلِيمٌ وَغَيُّبٌ وَالشَّهَادَةُ بَحْوًا وَهُوَ الْحَفِيظُ الْقَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَذِيهِ أَأَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إني أراك بقلبك في غنى للدين، وكذلك ذي إبراهيم ملكوا السماوات والأرض، وليكون من الن فلما جن عليه الليل رأك وكبى. قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفين فلما رأى القمر داساً قال هذا ربي فلما أفل قال لا إن لم يهدني ر 111. لأكونن من الغم الضالين فَلَمَّا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر 113. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت ورهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فحجه قومه قال أتحاك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 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم نزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا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 فَبَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلًا هَدَيْنَا بَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَامُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا وياحية وعيسى وإميان كل من الصالحين وإسмаيل واليسع بيونس بن قان فكلن فضلنا على العالمين ومن آبائهم فذ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 قُلْ لَأَسْأَلُكُمْ لا عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّهُ وَإِلَّا دِكْرًا لِلْعَالَمِينَ فَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَنُونَهُ قَرَاطِي سَتُبْذُونَهَا بَتُخْفُونَ كَثِيرًا بَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ثم ذرهم في خضرهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى فمن حولها والذين يؤمنون للآخرة من نبيه وهم على صلاتهم حاكضون، ومن أظلم من من افترى على الله كذباً أو قال أحج إلي إليه ولم أح إليه شيئاً، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. بَلَمْ تَرَائِذِ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِدُوا أَنفُسَكُمْ أَلْيَوْمَ تُرْزَوْنَ عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَغُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وكنتم عن آياته تستكبرون بل قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم مراء 111. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 112. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله الحق يَوَّنَّ نَوَ يُخْرِجُ حَيَّةً مِنَ الْمَجْدِ فَمَصْرِدٌ مَنِيَّةً مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّتَ تَفْكُونَ فَالِقَ إِصْبَاحٍ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذلك تقدير العزيز العميم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البج والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها طنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغيرا تشابه انظروا إلى ثمره إذا أسمر بينعيه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَغُوا لَهُ بَلِيلَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْءٍ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أما يكون له بلد ولم تكن له صاحبة فخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو 111. قالعوا كل شيء فاعبدوه فهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار 114. فهو يدرك الأبصار 115. فهو اللطيف الخبير قد جاءكم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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أنحي إليك من ربك لا إله إلا هو فأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما وَمَا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسقوا الذين يدعون من دون الله فيسقوا الله عذبا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى عطهما رجعهم فينتبئهم بما كانوا يعملون فأرسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون فَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يَرَوْهُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ إِلَى مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طَيَّاتِ هِمْ يَعْمَهُونَ صدق الله العظيم Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik